بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه لباسي أو توفارني كفا الخصال التي يحبها الله بالذوام يشيك اللو صفتان بازكين كالحادث الصحيح وارده يا غمري اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام يا سهل إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها خوة تعالى كريمة كريم يشيك لنا وكاني كريم كرمة كريم يعني يعني يجب ان يكون كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه عن كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه او كسي كوا كرمي هبه صفتكي زور جوانه تيها عشان ارمي ومعالي الاخلاق واتخلاقي برزي بيه خوشه تعالى راوشتي برزي بيه خوشه ويبغض صفصافها صفصاف يعني هر قوله يا هر فعلك ناشرين بيه شتي خرب واتخلاقي ناشرين واي تعالى كرمي بيه خوشه اخلاقي برزي بيه خوشه واخلاق ناشرين بيه ز که ایسته لسر هر یه چغل مسلمانان سری اما بکن که خواهیت علا خوی کریمه آو شی پیش باشه. و انسان اگر به تو دنیا لدست یابه ابقشه. باز اگر لدل یابه نابقشه. هم صفت او کوت مار خواه پیش باشه. صفتی که لوانی که لحدیس آورید با لعبو رایلو ک آخر حدیسی بخاری لصحی حکیه فرمه. يا غمر فرميتي عليه الصلاه والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دوشه لا زور زور خشويست فاو دوشه زور خاشه خفيفتان على اللسان لگال آواه که خوازوری خوشه و زور آسانیش لواحه یکی که بله لواحه زور کرده یعنی کاری که کرده پیم پیم بج بج نکری یاد لیره آبی داشته که زور کم انجام این للاخوازور خوشه میسته نه هر آندا لسر زمانیج آسانه بلکه سقیلتانی فی المیزان لچشانی رجی قیامت زور کرده گرته لچشانه کد کرده به آودو کلمه بله کابیریتال سبحان الله و سبحان الله العظیم تماشاكن براي بالرزق. الإنسان زمانه قص أكى، زمان ناجد، جاي بلاي باشا أي بيا بلاي خرابان. لا يخرابك إلا سردكه. لاي باشا كشي أشيء نا ومزاني حسنات. باش ترين كلمات بوك يستو باسيا كين مجموعة حدثيها هر تأكيد لا سر واقعاته. كلمات زور فشل يستنبلا الرحمن ولا خوي تعالى. ولا سر زمانج آسانة ولا سر جشاني روج قيامه تزور قرسه كبرتي له سبحان الله وبهدي سبحان الله جواب زين معناه سبحان الله يشكى لو ذكراني كزور للقران سبحان الذي أسرى بعبده هو بمصدراته بفعل سبح بفعل امر سبح بفعل ماضي يسبح بفعل مضارع بمعناي خائن يراجع خواه خود لشريك شريك يبغى قرار مدة أو سبحان الله بوي أما ذكرى سر جم ملاك كان اسمان أفر ما يسبحون الليل والنهار ملاك بشو برجل سبحان الله حتى قال خد ما دونابن خد بيتأقد نابل خد رانا وصل سبحان الله أو إن ذكرى شيء قوره بوي الليل أحب كلامه خوش يستري كلامه معنى هكشي أبيت يبقى إن هرب زار نية هرب زمان نية عندي بلابر هذا كان. أقعداري عبادات أنا من عبادات بدل الله بزمان أبكر دواه. أبي هرسك يبقى يتفالك تلي. عباداتك أقرب بز بزمان بيلا دلوا نية تداروا عبادات نية. بز بزمان بيلا النزاني معنى هكشي هو جب جيشينك تلي. بويهم كلماتنا هرب أون الدنيا كبر بزمان بيلا. قال كبيلا العقيدة دلوا وبيتداروا إيمان يبوها بيكخوا خابين ولا شريك. نبي شريك اگر خواهی تعلش تی کیود کسی اشته کی کیود پسوانی فرمانی خوابو بخسی مکه بین ربرچای خود خواب ربرچای خود بین ربرچای خود که دلای اوش توافق یکی هزار هزار میلیون کسبه واقعورترین دسالاته بلاعوام مکه واقع کتوم بخسی چپ کی بخسی خواب کی اوی سبحان الله کتول خواب خوانتر لیتو اما وضع زور کیش زور حتی اکتی بی جورا لسرت الیف ومجلدات لا سر سبحان الله تعليفك راعوا كاتك تولي سبحان الله يعني إخويا من إيمان مواجهته يجعبيك الدنيا سكانه تولى سر سرهم سيخالتشي أمبدي وراه جبراه برا ذكرناه لا واقع واه يعني استاكي سيخواب عساني أشكن ريه بس ما إن جرلين سبحان الله واقصي خلق سرخين بس رقصيخ وايت تعالى نسولت الحجورات وايت تعالى فرمية كم عين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذا هو الوحيد أي شيء يجب أن يكون لدينا خواب يغمري خواب يغمري خواب يغمري خواب يغمري كل شيء يجب أن يكون سمعنا وطعنا في القرآن يقول الله يجب أن يكون ميثاقك أو, أو عهدك كتويا وتبخوا كوتوا تلا إله هيل الله محمد رسول الله يعني من بخسي كزنك من بخسي تو كم ولا دائما يادي أو ميثاقبكن أو أهدبكن كتو سوينا في الأسوار خوارضوا بل والله الله خوي من بخسي كسي ترناك يادي بكن وابزان إيو خاوني دينكن دينكتان بلنتان بخوايا وكإيو إلا أبي بخسي خوي تعالى بكن إيه كبخسي خاوما نقد عجيب إيمانا كمان إيش كان فلمن سبحان الله وبحمد يعني فاشيب وخواي الشريك لعيب واسباسي أو خوايا سبحان الله العظيم جارجك باشيبه أهو عظيمة ككزل عظمتنا ناقاتها ولا قوريها ناقاتها. قال الحافظ رحمه الله حافظ حجري عسقلاني لفتح الباري الله لباري أم حدثة ولا شرح حكاية الله وفي الحديث حث على المواضبة على هذا الذكر لم حديثه أو من بدر كأبي بردوان بين لسرام يعني ما كانوا ما كانوا سريعًا أم سبحان الله ببردوام علي بلام هل سبحان الله شما أن هيل أدوان يو سبحان الله ما أن هيل أذكاري صباح ومساء يعني سبحان الله زور كاتكاني داعير كل دين انا وذكركانا أما ببردوام علية وتحريض على ملازمه وتهاند أجاب ببردو ببردوام بلا سري لان جميع التكاليف شاقة على النفس إيش كهندك تكاليف هي فرصة لو أنا كابرا مثلاً عندك شته فستان وبريشتن بواناك بلاي وانا راحد به فهلج سبحان الله سبحان الله لو الله على اللسان زور أولوا تكشوني كذي زوري نافه كذي نافه ناوي وهذا سهل ومع ذلك يثقل في الميزان أما تشنسهلا لا جل الله وشال نام ميزانا قرسة كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه هل وكنشون كارو كردوج عبادة قرسة هي قرسة ميزان قد قرسة كأمش قرسي أكالكاتك كتشنك عسانا جاءلت فاتقصي لي تامك هل لسه لو سبحان الله انا ام حدثني ترهنه ابن مسعود فرمي رزاي اخواني بي پیغمبر فرميت عليه الصلاه والسلام احب الكلام الى الله ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد ولا اله غيرك خوشي استريم كلام لله اي خوي تعالى كزوري بي خوش بي علي احب خوش استر اويا كعبد بالله سبحانك اللهم وبحمدك قاشبه اخويا لشرك لعيب تنصان دنيا تو شريك الدنيا بص باصتك متبارك اسمك بركات لنبي توايا يا وياهم ولا سر وشنا بسم الله بك بسم الله بركتي تياي وتعالى جدك جد لرب معناي عظمته قداره جد لرب معنا عظمته تعالى عظمتك وعظمتك عظمتى ولا إله غيرك هيك كسر شايستي بفلسطين لا توزعت خواش شايستي بقصة الدنيا لا توزعت خواش توما درس كردوامش بقصيتوه يعني بهالقصيتوه على ما خوشوا يسترين كلامته يا الله يا الله تعالى بس موكود مع نهر الزمن النيا ابي بواقعوا بواقع وابل بواقع ما يقول انه بكستر فان زهمين ك هيناتي الله لابو ذر والرزاق الله وسلم لا بي. الله عليه وسلم ودي الله وسلم خش كلامك لا يا الله سبحان ربي وبحمدي سبحان ربي وبحمده فارمي او كلامك ابو ملائكه كاني هالبجراد كبيره وكتم او كلامك ابو ملائكه كاني هالبجراد كبيره كسبحان الله وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده ام اذ ذكر همو ملائكه وباسما هذا ذر الله يموت پیغمبر پیغمد رفیع پیو توم صلی اللہ علیہ وسلم پی دروگین خوشا و استرین کلام ولا اخوات شیا بتن بل پیغمدی خواص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیبل فرمیننا الله و تعالی بحمدہ هروا حدیث جل سمری کر جندبا فرمی پیغمبر فرمی تعالی علیہ احب الكلام الى اربع خوشا استرین صلی اللہ اخوا چوار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سيدي كن اكو تنزا اشاره تبعها حمي باسي خويه سبحان الله باجي بو خويه لا شريك باجي بو خو لا عيب لك مو بيه هيج عيبين يا شريكين والحمد لله صوص يكنك يا خويه دو اخوانيه صوص يكن لسره هم نعمتك انزلهم يا نعمتي ما ولا اله والله اكبر والله هم القول ام كلامه بيته كايلي معناك شي بزاني لقلتك لقراري نفس ثوابه ولا واقع اشتاله فعلك ذو ثواب فرميلك وتا يضرك بأي بكام يندس يعني تبلي. الله اكبر لا الله بكام يجي الله بس لا شوني رجا قال عبد الله بن عمرو وفرمي بيغمر خاف يوتم صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما واحب الصلاه الى الله صلاه داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس ام حديث هذاك شرحه كيف شون قال زره ابرسي الله معنى حديثه كان تناقم دربارين عبد الله كرم الله عليه اي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم خش يستيرين رجولاي فارجو كي داو داو رجك بروجو بروجو بروجك بروجو ناب بروجك بروجو يعني تمشي جي يعني ام بي غمرك انسور رشتوا عمري مثلا نيوي رجوبو نيوي غير رجوبا غير دا بشي كي رج بروجو رج بروجو اما بو إيش بيغمر فرمية صلى الله عليه وسلم للروج سنه تكأن أو هو مش يهذا بروجيه للرمضان بنتوه مروجه ببردوام بروجيه بس غير رمضان روجه ناروجه روجه ناروجه بوش يهذا دعاءه بس شيء ما بوقا بس شو نوش ما بوقا وأحب الصلاة إلى الله صلاة دعوة زين شو نوجيبي يغمر دعوة شو نقول الله كان ينام نص الليل أجر إما بق بيكين بواقيه ولا يشوي كذي بيني ك شوكة دوانة سعد بيه شوكة دوانة سعد بيه. ألا نيويش تاني ويش هو أخذ؟ فمن شو لا المغرب ودسبي كاتا بأني أجدابي. حتى بان باني مش شو؟ أجر لشششي المغرب بان بى بوشششي بان لا يعني مغربي كل ده أقل لا أول مغربي ببابلي المهم لني يعني استعمل دواني هو نص الليل ينام نص ويقوم ثلثه ثلث يعني كيه ها إغلاص السي رقمي إغلاص السي دو انضاتنا هوتوار شوارسي دوه تواتل دوانزا و تسعه شوار بي اوتشيبو شوار سدس يعني يجلس شش. يجلس دو, دو شوار يعني اجر شو دوانزا ساعت دوانزا, يشو. دوانزا يشو هستاو كهستاو دو ساعت خودتو باید شبهانی استاد ولی مال بای خودتو و باوی باید شبهانی نشید نشید بیانی آزار بیشالگر و ات نیز نیز که لکاته انجام ماهو که لذای نوشویه لذای نوشویه حتی دو ساعتی ماه بیابو نشید بیان اگر اگر اگر اگر ساعت اگانی شد و آن زبیه جا بمشه و دا بشه که چون نوع حساب كله مغربي هو، لما مغربي ده، لما هني مغربي هو، تبعني بياني بي كبدوبشوا أو نيويتي، نوى أو نيكة إيمالين سعد وانصيشه واقعداره. شكون ساعات لإسلام أو ساعة تانية كي يسالد لما مغربي ساعات شنا سعد وانصي. لما مغربي، إن جدوي أي أوى أبي بس عاد ياك، ياك ياك يشارك. كابوب أيك يشارك بانع عشاء. بجوره أو ساعة يا قربلين، مغربي ساعة شاشة. لي ساعات حاول تشارك باني ساعات اسلام وانيا دائما مغرب سعاد وانصي دايما توب الى قرب وقت جلسات الغروبيه كخر اوابو ترى ساعتك 7 7 سعاد ساعات يقدو 6 شش كبوب شش ها اگر ساعتك 7 26 شش شش The morning it was Fanage 0-10-00 anathleen He says we were todos geri روج mccard票 that has achieved 소� resonance is a甜 but this law has confirmed that he has to be connected to transcends the 들 The common bij some days, in the long term, may some degree above what the client made If someone else is tested, they ياش أشتل لو صفة لحديث وارد هو أفرم يا غماري خوا فرمية عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان لا صرفوئ لأخوائه سال صرفوئ صفةك جوعا لأخوائه بشر لا والعجلة من الشيطان دائما بلا الكردن لا شيطان وإنه دائما خشتها رسال الله فالفعل ذلك لا يسأل ذلك وما من أحد أكثر معادير من الله وما من شيء حب إلى الله من الحمد وما من أحد أكثر معادير من الله وإنه يعتبر تعالى كذوك أو أنيك عزر قبولك لا هموك سيزيادة عزر قبولك يعني كسك ختاياك أو بناحك أو دعاء عزر مخاب وإنه يدعوه يبردني إليه يقالي قبولك و هیچ تیجش ل لای خواه وندخور شویز نیا وکو حمد سپاسی کی؟ اما جیج کل وشتنی که زور ترکیزی دستگاه خواهیت علی زوری پی خوشت و سپاسی کی؟ بدایت قرآنی که ما بچیده سپیکرد خوی سپاسی الحمد لله رب العالم بدایت قرآنی هم بچیده سپیکه الحمد لله رب العالم ل سوره کان چنان من هیبه الحمد لله زوری پی خوشه خوی حمدی خوی کردو. لا أيك كردية أنبياء رسل كردية مشي هان دواء وحمد خواي تعالى لسال اسماء وصفاتكاني وحمد فالسال نعمة تكاني أو نعمة عقب يكوري عامير رزائي قوائي لابي أفرمي غمار فرمي عليه الصلاة بيغمار موت صلى الله عليه وسلم هذا كم لسورة يوسف سورة هود بخوانه وتي عقب برسورتي قل أعوذ برب الفلق حوانه فإنك لن تقرأ بسورة نحب إلى الله وأبلغ عنده منها فإن استطعت لا تفوتك ففعل في سورتي قل أعوذ برب الفلق بخوانه هد سورة أواوك والله إخوات على خوش وزنيا وبوش وازنيا كتب بخوانه سورة فلاق معنى كان شيء تماشى كبرى سورة فلك وناس هذا الحديث تري عقبة يكوري عامر هاتوا له مسلم كافر ما بيني عن نية لقرآن زوجار خلق لا يعني خوش يعني, يعني أو يا أو يعني ما دي خواص الله سام هالمعنى أعود سورة بحنيف فوكان بجان خمانة أمر رقي شرعي بيأوتري ما تشوب أو لا أولى على خط بو خطيب كا سيري معناه كان بكاء هردو سورة بكا. أعوذ برب الفلق توبل من بناء قرمبة خواي بربيان يعني بخواي حمو بناه، بلام اللي شيء من الشر ما خلق، ولا الشر هش تقادر يستقبله. جازر جارلين قالين، آه هيش شرّك ما قبل اللي حمو شرّك، هيش شرّك نما، يعني خوايا بناعرهم بتوه اللي حمو شرّك، نخشيبه نبونيبه، للدنيا به، للقيامة به، للقبر به، للحدّ شيء نكشرّك به تبيش وخام بناعرهم بتوه، تنجو له. بلام لو شرّان السّيش شرب الجارخة واليابن. سيء بديار بديارا خال يعني شو نقول له مو شر كان بتعبتي أمس من شر غاصب إذا وقبلني شو كتاركا يداده ومن شر نفاساته في العقد بازكان سحر بازكان كسحر مالبك ومن شر حاسد إذا حاسد كان كحاسودي ما أدري ما تخويا فناقن بتوه شر تاركا يشلون شر سحر بازكان لش ل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 زور گوری پیغمبر فرما اسلام صلی الله علیه و آله با قبا برو اما زور خوشو استلای قبی خیر چون که تو فقیر خود بخادر اخی یعنی برانبر به شر منات وانم برنگاری بم ا بیتو یار متیم بی نا جی بول زک زله کاک والله اوشت پیوریم بس ا اوت قایار بم بیت بی الوشت یعنی توله بهشت گلارم خاطرن حد امتو پرم بی خوا زور پی خوش که تو فقیر خود در خود بخو جاؤوا صورتنا قالوا سب... تماشى بقى لحديثها لازور شو أنها تتوبيلي لن يجابي له زور... زوربي جات تماشى الله على قورنيها الله مره يعني اللي عن برس الله الله بس الله من الحمد لله امل الدعاء اني سفر زكان قل والله اعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ذكر ابي بحن الاذكار الصباح سيجار سيجار تكرار بيته لسرجي قال خواس سيجار سيجار بيش فوكي بخده اهل الشروج قاعد تندرتوني دا جا پیغمبري خاله كوتاي بيو صلى الله عليه وسلم فاي لا تفوتك فافعل اجرتو اني لدس الدرجه هم ما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 سحر بازگاه لشکری حاسی دکتر زوج منال توشی چاو بیا چاو چاو حق بابزن نه یه غم رفتمی سلامتی دل عین و حق عیش نقداری خواه منالش جوانه دهکاره ما لونا الله صلیب ماشاالله نه کج نه بخوی ملیشی زوج جواب ما علت همی چاو پیس اگلیا بخوی ت ت ت آدی تو ببینیم ویار نمانم خیلی خواه و پاریزه چی تناآق الله خویت علاو پاریزه ونالله كاتشيكي وائل بس بياجوي يا يا شيء بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين اللامه أنا يا إخواني أبي لهم لا لا الشيطان لا سورة الناس اجتماع شاكل كهذا حديث عقبيك وريان عمرياتو هارهموي أنا قلت نبخله شيطان تماشا كفول العودي بربي الناس ملك الناس إله الناس يعني بناما قلت بس مالك رب إله هرمه وكب تعالى تعال من شر الوسواس الخناس كشيء لشر الوسواس شر وسواسي الخناس وسواس يعني وسواس كذا يعني خواب ذكر خوابن كاب خوابن هنده لذلك اللي كاتي كنتوزي كي خواب كي أو خوي بس ذكر بناقر متو خوالي الشر أي شيء طريقه الذي يوسوس في صدور ناس من الجنة ناس كوزوسا خد دلنا خدنا جنوكو كان لا شيء لا شيطان هي كم شيطان شي باش انی چیتلو سفتانی که خوته علا پی خوشا فرمه او یک انسان نه جبته هانکا گادار دایمه بجماعت میکه انجه جماعت حرمس گوت شرنی گادار با اگر مزگوت لته ونزیګو بو مرزی یچ گلسربانی مزگوت او بانگ با ببه مو کبیر صدا دغه کبګه بهرګه سه واجب جوابات او بیت بو مزگوت الا اگر عذر چینه خوشی اچتی چې چې واجب به بیت دغه جماعته کیپکا اگر مزگوت الا ونزیګنو دو کسی پیکاوا سه شوار نبی هر کس بخوی نوشته اما تو مشایم الله کان اکنون کابل دو را لمس کوتوله کس بخوی نوشته کان نو جماعت هنیه نخن یه قمر فرمی استاللله و آلیسالم دو کس لجیع جای اگر بیاد جماعت نکی اما اینلا شیطان ول جود رجلا نخوری اینلا شیطان ول جود رجلا با کی فی خویان یعنی اگر دو کس بیگ دعي سنه تكرم قامت اكان دعيقه قامت اكان ايت الامامه قال تنيش يورالست اگر سي بو دعنيه ان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاهه وحده نجي يك لقل برام سليمانك باشترو ركوبيك تريك وكلوي بتنهب خويبك سير من مع الرجل وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل شان جماعتك الزور بأن أول دلة لا يخاف خوشه ويسته، أما بقى سيفتك أنا قلت ما يعني نوش جماعات دلة لا يخاف خوشه حتى كسر دزنا كأول قال خزان تنوش لما الله، أجر بيت وعزلة دا يعني ما ها، جن جماعات او اندخم خم خور ببل بقى كما معلوم ان الله بقوله كانت اوانيت كان حتى للي بيغمري خواص الله صلى الله عليه وسلم او ها وجارك صحابيه سلام ها صحابك الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا او كسقني خيرك بو شخص اكبرات بكا بجمعنا أبو بكر استاك انت بجمعات قال بس وي بو بسندر يعني تمشى كان شن زور بيه باش ترى خوش مسترى يركو ثاني الدرس الاربع باقي كتبوندس ده ان شاء الله تعالى سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله